بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفع من الدين فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوريها إلى الرشد فآمنا به يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك بربنا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبًا وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّ ظَنَّ أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ وَن كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنت لمسنا السماء فعجدناها ملئت حرة شديدا وشهبا وأن لمسنا السماء فعجدناها ملئت حرة شديدا وشوبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا فمن سَمِعَ الْآذَانَ لَوْ جَاءَ الرُّضَدَ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشْرُرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ وَشَهَدَ وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الَّذِينَ دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الَّذِينَ دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَاصً يقطيددا وليم لا ترى يقطيددا واننا ان لم نعزز الله في الارض ولن نعزه هربا اُولَئِكَ هَضَرُوا وَرَشَدَا كَمَنْ أَضَلَّ أَمَّا فَأُولَئِكَ هَضَرُوا وَرَشَدَا وَأَمَّا الْقَافِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحْطَفًا وَأُرِيدُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا لَتُكَانُ رِجْزًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا في <تصفيق> لا اطينا فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المتابد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قاما يكونون عليه لبدأ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كان يكونون عليه لبدأ تل أملك لكم ضر ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُرِئَ فِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا شَدَّ قُلْ إِنِّي لَأُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَفَادُوا ولن أجد من دونه ملتحدا أمر إني ليمي ربي إلى الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا منه من الله ورسالاته <تصفيق> <تصفيق> وَعَدَ حتى إلى إِلَىٰ أُمَّايُوعَدُونَ فَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّا مُنْذِرُونَ قل إن مِنَّا قريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا قل إن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 قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحطى كل شيء عددا ليعلما